Altyazı <Sessizlik> Yeah tan un orden tek Allah لن fi ná وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة ضوء عيد تلمت توقيب الذين يكون في الب ي فيقول والذين إذا akarunza friends Çeviri Alla ma ve خُلِقَتْ مِنْ قَمَرٍ كَمْسَنٌ فَسِيرٌ فِي y a'lemu'llahu'lladheena amanu ve yantahirun bikum وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّقُونَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ يُمحِصِ اللهُ آمَنُوا وَيُمحِقَ الْكَافِرِينَ شيئا <تصفيق> وسينجذ الله الشعر. A the that. In... One نجز الشاكرين الله يحب الصابرين I <laughs> I yeah. yeah. no. Altyazı